قدضينا إلى بني إسر إلى في الكتابلة تُفسد في الأض من الرتين لا تعل الن وأ كبير فإذا ج أعد ألهمابعثنا علكم مع بعددا لنا أني بأس شد فجس خلال الي وكان وعدم م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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نبد هؤلاء وهؤلاء من ربك وما كان عطاء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 وأن عنهم بتغاء من ربك ترجوها فكلهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنكك ولا تبسطها كل البصد فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فساكونون من يعيدنا كل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثم إلا قليلا وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقد مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا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 انه كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر ضل لمن تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا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 تفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المامات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كَدونون يستف الزونك مِن الأرض لخْنجوكَ منها وَإذا ال لا يلبثونَ خلال فكَ إلا قليلا سُنةَ مَنْ قدعر سَنَّ قك من الرسُ لنا وَلا تجد لسةنا تتحويلى أوق الصلاة لدُلوك الشَّمسنا غصَخ اللين وقرآنَ الفجرين إن قُرآنَ الفجرِ كانَ مشهود ومن الليْل فَته جد بهين فِة اللك سائ بعد تَكُن رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا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 نب ففجر الأهار خلالها تفجيرة أو تسكط السم أك ماذات علينا كسف أو تأت بالله والملاائكقبلا أو يكونَ لك ب من زخفٍ أو تقى أو تقى في السم وَّ من لرقيك حتى نزن علينا كتاباً نقراء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 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبقان ربنا إن كان وعد ربنا ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله ودعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء القسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافد بها وبتغبين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره нь, you know.